قال رحمه الله قال أخبرنا سماعين بن عبد القاهر هذا قال فخفضت فيه ورفعت ذكرت الدجال ذات غذاة فخفضت فيه ورفعت حتى ظللناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخفني عليكم وأما الدجال فأنا حجيج لكن ستأتي عليكم فتن وأنا موجود بين أظهركم فأخاف عليكم ما وراء الدجال يعني أصحابه لأن الدجال سيخرج إلى خرج سيخرج مع وجوده في ذات الزمان لكن ما سيخرج فيه وأما من بعدكم مساكين سيتعبون من الفتن وفعلا هذا هو الحاصل غير الدجال أخوفني بالنسبة عن الصحابة وأما غير الصحابة فهي أعظم فتنة لو خرج فيهم لا حصل ما حصل من الشر قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم هذا شانها للعلم إذا وجده مع وجود الفتن فإن الله سبحانه يخفف بهم الشر إن لم يزل الشر يخفف بهم ويكون الصراع موجود بين الحق وبين الباطن أكيدا عدمت الأرض من العلماء تخذ الناس رؤوسا جهانا فاضلوا وأضلوا وأنا فيكم فأنا حجيج أهدونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل مرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ونعم الخليفة سبحانه أنت الخليفة في الأهل في دعاء السفر فهو خنيفة في كل مسلم أو على كل مسلم ومن كان الله خليفته كان الله خليفته فلا شك انه محظوظ ومحفوظ والله خليفته على كل مسلم انه شاب غفط اي شديد يعوده الشعر كما في الحاشيه عينه اليمنى طافيه ما يرى بها كاني اشبهه بعبد العزه ابن غطن فمن أدركه منكم لا بأس بالتشبيه وليس من باب مدمة عبد العزة وإن من باب التشبيه وجرد التشبيه حتى يقرب لهم المقصود وحتى يعرفوا ذلك الدجال أكثر وأكثر إذا أخرج فيه. فيكون هناك من يشبه به ويعلم فإذا رأوا قالوا هذا الذي يعرفه عن عبد العزة هذا الصفات كأن يشبه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منك فليقرع عليه فواتحا سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا ما أجملهم نصيحة عند الباطل انتشار الباطل يا عباد الله فاثبتوا فإذا خرج هذا الدجال فاثبتوا أمامه وقد وصفت لكم شأنه وبينت لكم أمره وحقيقته حتى على السؤال ذاته بينت لكم صفاته وبينت لكم ذاته كيف هي وما الذي يقصده وما الذي يريده فرسول الله ما مات حتى جل الأمور للأمة تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك ما فيه عذر لأحد بعد بيان الرسالة وبعد تجلية الأمور إلا من لم يسمع ولم يتبين فهذا شيء آخر لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار أما من سمع برسول الله وسمع برسالة رسول الله لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغته الدعوة وبلغته الرسالة قامت عليه الحجة فجل الدجال وغير الدجال جميع الفتن التي هي منصوص عليها والتي هي تندرج تحت غيرها بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينتها الشريعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الفتن مبينة إما نصا وإما داخل تحت غيرها وتحت أصول غيرها وأنها فتنة قال رحمه الله قال إنه خالد فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله فما لبثوا في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة لا إله إلا الله أربعون يوم لكن اليوم كسنة أربعون سنة نحو هذا تكون يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم وهذا إشكال في عباداتهم فلذلك سألوا عنه كيف ستكون العبادات معنا الكلام السيام كيف سيكون إذا كان اليوم واحد كالسنة وشمس ستطول وغروبه أيضا سيطول غروب الشمس كيف نفعل يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم مبتدى وكسنة خبر والمسوّر للابتداء بالنكرى التنويع فثوب لبسته وثوب أجر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر في هذا الشاهد هنا فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة التنويع من مسوغات الابتداء بالنكره يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامي كايامكم قلنا يا رسول الله فذانك اليوم الذي كسنا يكفينا فيه صلاه واحده يكفينا فيه صلاه يوم قال لا ما تكفيكم صلاه وهو يوم, يوم كسنه كيف صلى صلاه واحده لي سنه كامله معناه وينمقدروا لهذا اليوم قدره له قدره يصلوا فيه الصلوات الخمس التي تعتادونها كما يعتاد الناس الان يوم 24 ساعه يصلوا فيه خمس صلوات هذا التقدير ويصلوا فيه خمس صلوات خمس صلوات في اليوم والليله كتبهن الله في اليوم والليله وهذا يوم طويل كسنه فقدروا له قدره اعد يوم يوم بعد يوم حتى يكمن هذا اليوم الذي كسنه وصلوا الصنوات لا تكتفوا بصلاة واحدة وهكذا أيضا مسألة الصوم بالنسبة للبلدان قياسا على هذا الحديث التي لا تغرب فيها الشمس أبدا لا تغرب فيها الشمس البتة فكيف يصنع فيها يقدر قدرها إن لم تكن هناك بلاد مجاورة لهم يعلم فيها الصيام ووقت الصيام وإلا قدروه تقديرا اليوم هذا لأن الشمس مستمرة لا تقرب عن عنهم أبدا فهؤلاء يقدر له قدره كما هو الحال في هذه الصلاة قياسا على هذا الحديث الذين لا تغرب عندهم الشمس يقدرون اليوم قدره ويصوموا على المعتاد نحو 12 ساعة من طلوع الشمس إلى غروب الشمس وهكذا اليوم الثاني ويفطر فترة الفترة المعلومة نحو تلك الفترة فترة الصيام قريب منها ثم كذلك أيضا استمرون حياتهم هكذا حتى لا يشق عليهم ويقولون كيف نفطر قبل غروب الشمس وقد جعل الصيام محدود بغروب الشمس فهذه الشمس عندهم لا تقرب إذا قبل الليل من هنا وأدبر الناهر من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذه الشمس لا تقرب عندهم فإذا يقدر له قدرها كياسا على هذا الحديث وقد أفتى به علماؤنا أي هذه الفتوى فأما إذا البلاد مجاورة فيأخذوا بحدها المعلوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض في هذا قال كالغيث استدمرته الريح فيأتي على القوم فيدعو فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له لا إله إلا الله فيأتي على القوم فيدعونه فيؤمنون به واستجيبون له معه فتنة معه مال ومعه معه شهوة ومعه اجتمع أمران للدجال قاتله الله أمران خطيران واحد منهم مهلك وهذا معه الأمران الشهوة والشبهة والناس يميلون كثيرا إلى الشهوة شهوة الدنيا التي هي زينة تجدهم يمينون إلى الشهوة كثيرا ويهرونون بعدها وأما الشبهة كثير منهم جهال تدخل عليه سريعا لكن الشهوة يحبها يجدون يحبها جدا والشبهة ما عنده حصانة منها إلا من رحم الله فإذا الخليق أن يفتن القوم هذا أدى وفتنهم لا يأتي على قومهم ضر الحديث فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به واستجيبون له إلا من رحم الله ينجو من فتنة الدجال يا عباد الله اثبتوا فهي فتنة عظيمة معنا وليس هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال بين الدنيا وقيام الساعة لا يوجد فتنة أعظم من هذه الفتنة وكل نبي حذر أمته فتنة الدجال وجلاه النبي عليه الصلاة والسلام بأمته تجنية عظيمة حتى لا يقعوا في فتنته وبشره وهذا واجب الدعاة إلى الله تجرية الفتن وبيان الفتن والتدقيق فيها والكتابة فيها والإضاحة أكثر وأكثر فيها حتى لا يقع الناس فيها نصحا الله ونصحا لدينه لا يقع الناس في هذه الفتنة كم من الشريعة من هذا الباب؟ أعني من باب تجلية الفتن وبيان الفتن كثير من الأدلة فتنة الخارج أينها أي رسول الله بيانا عظيما وجلاها لهم وهكذا أيضا غير ذلك من الفتن التي بينها إن لم يكن منصوصا عليها فتنة معتزلة فهي فروع عن أصول والفرع يأخذ حكم الأصر لأنه متفرع منه فالخوارج كم طائفة تحتها طائف كثيرة حتى المعتزلة لهم اتصال بالخوارج في نفي عذاب القبر وفي التكفير وفي غير للك من الأمور التي يلتقون في مع الخوارج فيها حتى باب الأسماء والصفات الخوارج مخبطون والتكفير أيضا كذلك المعتزلة والخوارج سواء وأيضا لا طاعا يولي الأمر عندهم المعتزلة والخوارج سواء كل من هذا الباب فالخارج أصل تفرع منها من ما تفرع ولكن ليست كل شيء هناك فتن مستقلة قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام أو قالوا قلنا يا رسول الله وما يسرعوا في الأرض قالوا كالغيث استنبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به يستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتمبت هذه فتنة فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه أطول أسبغه ضرعا وأمده خواصر تروح السارحة تروح الماشية تسرح وترجع بهذا تذهب أول النهار إلى المرعة كما قال هنا والدراء العالي والأسلمة يعني ترجع ممتنئة الضروع وهكذا سمينت والنبن في غاية الكثرة هذه فتنة الأرض تخضر لأن المطر تخضر عليها والمطر غيث الحياة فتنة الدنيا فتنة وهذا الآن الحاصل قبل خروج الدجال أن الناس قد فتنوا بالدنيا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فتنوا بها جداً يستعد يقتل ولا يبالي هو مستعد يقطع الطريق هو مستعد يصلح ما يصلح من الفتن على الناس القلاق بالخروج وزعزعت أمن الناس وما الرميع العربي بغائب عنكم ما هو أسه وما هو أصله الذي دفع به أهله الدنيا هي التي دفعتهم لقلق بلاد المسلمين وإضعاف بلاد المسلمين والتجرع على أمران المسلمين حكام المسلمين وإهانة المسلمين وحكام المسلمين أهانوهم قتلوا من قتلوا وعزلوا من عزلوا وسجنوا من سجنوا فلا حول ولا قوة إلا من حتى ضعفة البلاد الآن الذي دفع بهم هي فتنة الدجال الصغرة الدنيا التي جاء بها الدجاج لها هؤلاء فتن الناس بها فالإخوان المسلمون لو خرج الدجال لكانوا أتباعه والله أعلم ليس كذلك خرج الدجال مع, مع المطر ذا والتي تمطر الأرض والهذا والله أنا أعتقد هذا أنهم ناس أصحاب دنيا وفيهم من ليس من أهل الإسلام أصلا يدفع بهم يدفع بهم ويأتي لهم بالشبه ويحسن لهم ويزين لهم أعمالهم وأنها أعمال إسلامية وأنه ما فيها شيء ولا غضاضة فيها فأنا لا أستبعد أنهم إذا خرج الدجال فينا الآن ربما يكونون أنصارا لأنهم أناسة محضت فيهم الدنيا وحب الدنيا يا أخي كفار هؤلاء يهود ونصارى وغير ذلك طيعونهم وإيه الدجال الدجال كافر من كفر طيعونهم ينفذون لهم خططاتهم في بلاد المسلمين وفيهم أناسة يدفعون بهم وليس بمعيد أنه إذا خرج فيهم يفتنهم ونسى الله العافية والسلام أصحاب الدنيا يفتنون بالدجال انتف من هؤلاء القوم الذين يسرح فيهم كفار محض انا ما اعتقد هذا انهم كلهم الذين يسرح بهم ويفتنهم عن دينهم يخرجهم عن دينهم عن ما كانوا عليه من الخير يبعدهم عنه ما يقف لنا شاك يقف امامه انت الدجال الذي اخبرنا رسول الله بك هذا الذي يقف امام صاحب العلم صاحب الثبات من قبل ومن بعد يفهم من الدجال وامل كل ينبطح امام فتنه الدجال الا من رحم الله فاللهم سلم سلم يا عباد الله فإثبتهم وهكذا الروافض الذين هم يتظاهرون من الإسلام هم أنصارة سبعون ألفا من الجهات تلك يخرجون معه ويقاتلون معه سبعون ألف من الروافض من جهة فارس يخرجون مع الدجال ويناصرونه وأهل الباطل الذين يناصرون الباطل الآن إذا خرج الدجال معهم سيناصرون الباطل الذي معه هذه السنة ماضية فيهم يزدادون شرا على شرهم ويفتنهم الله أكثر وأكثر لأنهم حول الحق ولا يريدون الحق فهم أتباع كل فتنة تأتي على المسلمين يؤججون نارها ويضرمونها ولا يحاولون أنها تخبأ النار بل يجعلون ما الزاد به النار اشتعاله فالنلي يهدئ إنما هو رسول الله وأتبع رسول الله يهدئون الفتن ويبينون الفتن ويحدرون الفتن أما هؤلاء مؤمن حول هذا الشيء هؤلاء مؤججوا الفتن ومضرموا نيرانها ونسى الله العافية والسلام قال انظر إلىه فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به يعني يخرجهم مما كانوا عليه يدعوهم إلى الشر يؤمنون به ويترك الذي كانوا عليه قبل ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله هؤلاء وفقوا هؤلاء ما آمنوا به والذي لم يؤمن به له أساليب أخرى معه قتل تشريد وتعذيب كعادة الجبابرة فيدعوهم فيردون عليه قوله قال فينصرف عنهم ويصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم لا إله إلا الله يا الأهل من فتنة والله إما أن تؤمن بي وإلا شوف الدنيا ما في دنيا حسبنا الله نعملوه نطلق من أهل الدنيا هو الخلاس يا سيدي دجال سيستسلم له ويؤمن به لأنه صاحب دنيا والذي مه حول الدنيا والله ما يباني يموت جوعا ولا يكفر بالله والعياذ بالله ويلغى الله سبحانه وتعالى كافرا مؤمنا بالدجال كافرا بالله مؤمنا بالدجال يا لها من خسار الله هي بلوى وامتحان تل الله به العباد آخر الزمان بالدجال لينظر إيمانهم يمحصهم سبحانه وتعالى فالذي يؤمن به ينعمه وأنا مهتنعم والسارحة تسرح وترجع تلك الضروع ممتلئة وترجع ممتدة الخواصر ويفرحهم بالدنيا والذي ما يؤمن به أويله من جهة الدنيا معا دمعا شيء يمحل تماما تذهب دنيا كان عنده دنيا ذهبت الدنيا عليه فلا حول ولا قوة إلا من لا اللهم سلم سلم فأهل الدنيا متعبون متعبون أهل الدنيا الذين قوام حياتهم ومعياء المعيار عندهم الدنيا هؤلاء يتعبون ويتعبون غيرهم ولا سيما إذا كانت لهم وجاهة وكانت لهم مكان وسيادة فإنهم يتعبون شعوبهم جدا قال ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمروا بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزكي فتتبعه أولئكم السعادة لأنهاون الذين يذكرون اخرجي كنوزك كيف فتتبعه, فتتبعه كنوزها كعياصيب كعياصيب ثم يدعو ايش يعني كنوزها كعياصيب النخله ثم يدعو رجلا النحله نعم كعياصيب النحل عند الصدق وصلنا ما انتبهت لعدم قاله يذكر النحل أو جماعة النحل كيعسيب النحلي ثم يدعو رجلا وامتلئا شابا شبابا, شبابا الشاب إذا ابتزم واستقام ما يبالي أبدا وإذا انحرف ما يبالي الشاب إذا امتلأ إيمانا وامتلأ شبابا فهو يثبت أمام الفتن ويقاوم الفتن ويندفع لكسر الفتن احتاج بس فقط إلى ترويض وإلى تربية طيبة سينفع الله به الأمة وإذا امتلأ شبابا وقوة وشر فياويل الناس منه أنصار الحوثيين شباب وأنصار الإخوان المسلمين شباب وأنصار كل طائفة يركزون على الشباب فهم إذا امتلأوا شبابا وقوة في الحق نصر الله بهم الحق وإذا امتلأوا شبابا وقوة في الباطل فياويل أهل الإسلام منه هؤلاء الذين يخرجون يصلحون في تنج الشائبات مساقين أبداً ما هم حاول إخلاص ما يفكر ربما في هذا لكن الذي يحمل هذا الفتن ويثير الشرع على المسلمين الشباب بسبب توعية الخاطئة سواء من السياسيين الذين هم يريدون البلال البلاد فيدفعون بالشباب الأموال أو كانوا من الحزبيين الذين يربون الشباب على التكفير وعلى المناهج الفاسدة ويدفعون بهم الشر الكل يدفع بالشباب على الدولة والكل يدفع بالشباب على البلاد وعلى العباد والشباب هم الذين يستعملون ويستخدمون ونسى الله العافية والسلامة فمن وفقه الله في شبابه للتمسق الخير فلينصر دين الله بهذا الشباب ويعتني بكتاب الله وسنة رسول الله أن ويفكر تفكيرا صحيحا فيما يقال أن الله استعمله الخير ويستعمل في نصر الدينة فهذا سينفع الله به ويستقل هذا الشباب فالشباب مرمى السهام الآن والشباب هو المقصود من أهل الباطل وانظر إلى هذا الشباب لما تمكن الإيمان أو الشاب لما تمكن الإيمان من قلبه واجه الدجال فتنة عظيمة ما استطاعت أقوام تواجهه تفتن به قوم بعد قوم يمر عليهم يفتنون به وهذا وقف أمامه منه الدجال هذا ولم يبان به الله دره وهكذا ينبغي للشاب الله أنه يثبت أمام الفتن ولا يبالي بالفتن مع التؤذة والتأني وعدم التهور وهذا تكون التربع عن طريق الخير وأهل الصلاح يربون الشباب وأما أولئك بس عملون معهم الأنشيط الحماسية التي ربما يسمعها بعض الشباب أهل السنة يتأثرون بها ويظن أن الخارج هؤلاء هؤلاء سينصرون دين الله فجرى ينصرون دين الله ممتها هذا حسبنا الله نعم وكين وهكذا تلك الأفلام التي تعرض أفلام البطولة يسمونها يعرضونها عن طريق الشاشات تجد الشاب مغفل هذا يظن أن هذه البطولة وسيحرر القدس ثاني يوم سيدخل هناك يحرر البلاد خلاص انتات القدس هذه وممتني حماس, حماس فارق ما هو هكذا والله لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. نحن الآن في ضعف هؤلاء يسرلون الشباب وتجدون يفجرون في بلاد المسلمين ما ذهبوا الى القدس ولا ذهبوا جهه قتال اليهود يقتلوا المسلمين وينقضون على المسلمين فقط العسكر اليهودي مثل شعارات الحوثيين الموت امريكا وموت اليهود وهؤلاء باسم ايه يقولون موت امريكا وموت اليهود ولا نحن امريكا ونحن اليهود المسلمون العسكري حقنا يهودي امريكي وقتلوه وموت امريكا ذلك فضحوا من هذا الشعار هؤلاء نفس الشعار بس ما يذكرونه نفس الشعار لكن ما يذكرونه هو الموت لأمريكا والموت اليهود والموت للمسلم ولا واحد من أمريكا ولا واحد من اليهود قتله الرافضة من يوم قامت هذه الحركة الفاجرة ما قتلوا يهوديا ولا نصرانية ولا أحد من الكفار يقتلون المسلمين فقط حول أمريكا ولا اليهود والخوارج بالمثل يركزون أكثر في القتل على العساكر فإنهم كفار وعلى القادات الكبار الذين ربما قد شابت رؤوسهم ممن فيه خير فعل الله به في القيادات ويقتلوه يتخلصوا بنا قال ثم يدعو رجلا ممتنئا شمابا فيضربه بالسيت فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك ما رأى من الخير كيف ما يضحك هذا الشاب ولا يبالي بالدجال ويتحامق الدجال إذا رأىه يضحك ربما يتحامق أكثر يعني غير مبالي ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ الله إذ الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية باب دمشق وليس في اقرار المنارات التي تبنى الآن وإنما هذا خبر عن آخر الزمان وعن الحال كان خبر عن الضعينة تسافر من غير محرم لوجود الأمن في آخر الزمان ليس معنى اقرار سفر المرأة من غير محرم وأنه يجوز لها أن تسافر إذا حصل أمن هذا موصحي واجب عليها أن تسافر في محرم لا يحل المرأة تؤمن الله اليوم الآخر أن تسافر إلا معادي محرم سواء في حال الأمن أو في غير حال الأ وهذا إن من البيان وحكاية الحال وأنه سينزل في هذا الموضع وليس في اقرار المنارات هذه قال فينزل عند المنار البيضاء شرقي أو شرقية ظرف عند المنارة البيضاء شرقية باب دمشق أو دمشق بين مهرودتين واضعا مهرودتين أي في اللباس لباسه بهذه الهيئة معناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوقين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقةان والشقة نصف الملاءة فهذا وهذا فقيل لابس ثوبين مهروديني مصبغين بالورس بالهرد بالزعفران إلى آخر ذلك وهذا لا يحل بالنسبة لما جاءت من الأدلة في شرعنا أنه يلبس له مصبغ بورس أو بزعفران بالنسبة للرجل قال فإن واضع الكفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه مثل جمان جماني اللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من نفسه إلا مات لا إله إلا الله حاربهم الله بعيسى عليه الصلاة والسلام حتى ريحه يموتون منهم ويسعد بريحه أهل الإيمان فلا يحل لكافر يجد مريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله وما أضعف الدجال أمام الحق وأهل الحق وجنود الحق وأهل الحق ما أضعفه فيطلبه الدجال ويجري بعده ويبحث عنه بأحسن فإلى أن ركاقة لو انتهى الدجال انتهت فتنة الدجال فلو تابع الناس علماءهم لسعيد والله ولا انتهت كثير من الفتن ما نقول تنتهي جميع الفتن هذا المراد لكن الله يحكمه في صراع الحق والباطل لقيام الساعة لكن ستتضح للناس أكثر وأكثر الناس ليسوا بعد علمائهم إلا من رحم الله فما يسألون علماءهم في الفتن ولا يرجعون إلى علمائهم اسألوا ربما ناس ما هم حول هذا الشيء هو أثر أبي در صاب أبي الدرداء أثر أبي الدرداء الذي تقدم بيانه أمس وقلنا بأنه عن أبي درد كثيرا ما يحصل الوهم فيه ما أهون الخلق على الله هذا الأثر عن أبي الدرداء نبهنا عليه أخونا أبو عبد الله فليس عن أبي درد رضي الله تعالى عنهم جميعا وهم تقالبان ربما يحصل الوهم فيهما إلهانا سبحانه والحمد لله